كاسنيه دغوتيمو كاسنا مو رب العالمين وحي وبن يريد غداب الى تو نبي فاخفنا همو بيغبا صاوسم دلي بيتي شفاعه عزبو ودغوتاب بيغبا صاوا حوال السلام يا صلى الله عليه وسلم تبراني على ما مشركا كان و هربومایش هر آخف نکه و مرویتی دگوتم هر آخف نکه کرید یا خراب یا خلل برن بریم رویتی دکمه نتیم رویتی به سمت چه تحمل هبید، صبر که گرک درگ زور هبید. و بصبری مرویده شد درجهت بلند است خوب بینید. بصبری و تحمل سر ریکا حق و ریکا راست اما چی باید مروی صبر تحمل نم، مامرویش وقتی واکر آبید. شلوه خلط و اخفل <سؤال> خلط كد و تيشي خراب يبيد و تيشي خلط يبيد و مروف نشد اجر و اصبر على ما يقولونه و نشتبهين علاج و بس چيه بس صبره چو علاج هل <سؤال> شتاك ديتو كار بني ده شلوه خراب كدو ده خلط كي اما علاج و افايا مروف صبر هبيد تحمل هبيد سر بيهنده اكو نوك دنیا دا وقت مروف دست خبرای که حق بری تو، دیرای که حق و عرض بشین، مصیبتون نخوشتی هن، هر وقتی پیامبری هست انسان الله علیه و علیه، مخداب پیامبریت پیش رایکرین، به امتحان کرین، ما دنبه امتحان کرین عیمزانه از توش دبین امتحان کردن، وام همودی دبین امتحان کردن، پیامبر همون کسیه که دفتر بود، لسلام بر علمنی، آوچی نکردن، جد نکردن امتحان، بلع کس امتحان و ما قصر تو رو ماست غنا، نجام مکسیکیل ما ده امتحان کردن دنیای دا. أخفنات خراب، أخفنات نخوش، أزياد الخلقية وبتوايباتيش وقت مروف دهسي خوب دينا خوبة جريد وبترسي دي دينات جيد اجار حنج مصيبات ونخوشي وامتحانه مروفي معظم بيت امتحان وامتحانه ووه أخفنا ووه أزياد الخلقية همه علاجكاء وامروف أصبر على ما يقولون ويوه مروفي چهبيد؟ ويوه مروفي صبر حبيد ويوه بيوه چهنات چهنات چه أخفناه وبرانبالي مرو هل أخفناكا تيتا كران؟ هل ترانا و أستيزاكا مروبي تيتا كران بسبب ديني مروبي؟ مروبي دي بشتخوكاتي أصبر على ما يقولون ورب العالمين نفس واتفرقاني جدا واختي بحسي وامروبيت إيماندار كتو عباد الرحمن كتو بجيت والذين هم عن اللغوي معرضونا يعني واختي أخفنات خلط واخفنات كريت برن بريواتينا كران او بشتخوكاني جوبا ونادا نبا چو چه خوندنه و جا با واکسانه ابد استیزای و طرانه و آخرفناد بجنگ واکس ابد ایمانی نه عمل صلح کنه عبادت خودت کنه دیره گفته چن جا با همه معصرتو داره و کتر همه کت واب منو و ها تو چه لپ کی خوک کی و جا با نداره او چی دوام نمیگذرت ولی من در خوره حاد کر عرضانه تا شو عجر و خیر و دست خوبه ناویی مرمونیش خود تیر قصه گود نه دو میشیم داشت هنگی جاره هایت تیشیگو نحبی چونگی نه لنک که نه و او مستحقی و آخفنانی که کمرو بکن فهند جزای برانبری و علاج و آخفنانه و استهزا ارتراه نپکرنه ا فدينا بس ما يما يقولك يا عمري صابروا وحاسم اصبر على ما يقولونه يا بت تصبر هبيد ولا تتحمل هبيد هنجي دي خير واجر معظم دسكوا بعيني هنجي برنبري بي صبري ونيا دي تشو صابرون اجرهم بغير حساب برنبري في صبراي ونيا دي فحشت هبيد رب العالمين نف قران البيجيت او جا قيامات البيجنا بشنه همینه با حاشدها بیما صبرتوم برای صبری ویت حمیلی آب اونجا هی که این و دنیا صبره بو آلا خالی کی آهفتن گفت نگو استیزاب بود کرد طرانه فهمید که همگو برام بریوار چه آهفتن نکردن که چطورانه نکردن و اوه و نیه یک بچه دو راه ما و کیماتیا و آبسرشوریا و آب نزدیکیا و نیه نه راه آخن نه و یک بچه دو راه و کیماتیا و ما آبسرشوریا و آبترسونوگاتیا نه منو في بسرومان أمر خلاد الجباجيات أمر رب العالمين إش بربان بلي فا خفناه وتما الصبر على ما يقولونه. يوم يقول تدي عمشي كيم بربان بلي فا استهزاء وأزيت أحد كبويك سيابه إيماندار وعمل صراحتك يوم تتصبر وتحمل قذوره بيت هني تدي بيئة إيماندار. وين يا رب العالمين للدفاع تدات. منو في بسرومان وين يا شو جرا خوفه هندم مجنون مجنون. لا رب العالمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين رب العالمين واجب كليه حق اللي سير خوف اوديت شكات اودي ايمان دار اشتوانا ايمانه او خدي بوتي ما هنجت شكان صبر هذ اللي تتحملها بيه ممكن اخف نيت بك وانا كان استاذ طلعنا فينا وكان واذكر عبدنا رب العالمين الله عليه الصلاه يا محمد صلى الله عليه وسلم بيرا خبنا وبيره امته خوش بيرتال عبد المتينة عبد خوده و پیغمبر خوده داود داوود كا ایک الپیغمبر خوده عليه الصلاة والسلام و همون كم سحكينش عبد العالمين وقته عذية الپیغمبری تهتا دانسان الله علیه و سلم يقول يا پیغمبر صلى الله عليه و سلم تصبر هبیت و بوشش يقول بو قصه پیغمبری تهش ينگو يقول دا دانوه بو پیغمبری صلى الله عليه و سلم و اول دا يد البومه شوانی اي جلک ایهاتی ازیاد دان مصیبت مازنده بوهاتی نخوشیت مازنده بوهاتی توش ونیات و چیله جیب جت صبر هایت وتحمل هایت و هو نصیحت که او بچه بینی و هو نکنه منابینی ال پیامبرا من امر وی دشینو که به صالحه مرینو چون ازیت واهاتی دان او چیکریه پیامبری و ازیت او و خرابی او پیامبری واهاتی کرد خدش واد بشه پیامبری صلّا علیه و سلم ومساله سورة تشغطي والقرآن الذكري، قرآن همو نصيحته وبرهات نبعه وبرهات نشامته وبرهات نشامته اول قرآن هو امت فائل کرين كا وقته اك تد مصيبت ونخوشي ساري بين ده امري بهتا كرام صابري وچش دبو هتا كوتن قصة پیغمبره اول مصيبت ونخوشي ويجن اول همم هموم ما رو باچه ترن كا پیغمبره خودينه ورام برایم اف مشکی بوده، اف مشکی بوده، اف مشکی بوده. و این سرهم درجوابیم برانه بران باریس وام مشکی بودن همه چه کردی و تحمل کار زوریه بید. چون او در در حد بیده خود. همه یک بیست واردن. رین اخواره دبیزین از حرکات گاو نظارچه گاو، به نکه برخک در آن او چو و, و آن چوته خود سر و همو علی نبود قرآن داره کن. و همچنین علاجات برستی نیه بود که بو وام صیبت آن خوشی آن تو سفر کنی. اما صیبت دهن سفر کردن، اینلاه فرق من آورم ربع عاملی بودی، و القانی به ذکری، آو النفق قرآن دبوم هو علاج آتش نرده تو بیروی بینی بال چه الوام صیبت بو صبر پیامبرا سر الوام صیبت آن که برحمن الخلد باشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم تبناخ بنابا وان بيرات الدينه ووبيراه امه تقوينا عبد ما داوودي عليه الصلاه والسلام ذال ايدي يعني صاحب القوة يعني خداني قوتك رجلك ازورغ في الصلاه والصيام وعباده الله وذكر الله وتسبيح الله يعني جلك بقواتك تشدها ال navegادا، الترويجادا، الذكرى خدادة، التسبحات رب العالمين دا، الهند دا ونيكو، هو الجناحه دير كده، الهند دا الشكرنيار رب العالمين بكر، لانه ابره فيهم بو رب العالمين كبر بو فيهم برو ملكيش، هم ملك بو، ده صلاة ده سيد هبو، اعمال هبو، ملك هبو، وهم كيده بو هم فيهم بره خدجبو، رب العالمين بيرى فيهم بره متين توسان الله اسم، بديشته. حکت بیشی از فقیرم پیغمبر هبیه چی بیش ملیکیش بیا دسراتش ها دستش بیا تو خواعدز نه که وقت قومتت چد بیش نده پرانه وسی زایت کم بیش نم کس نم عباد وحیو ویمروایی داخل بخشی پیغمبری صلّ الله و علیه و سلم مت پیغمبری هبیش بیا ملیک بیا سر اندراج بیا پیغمبری چکری هر عبادت رب العالمین یکی بایدش بیا پیغمبر صلّ الله و علیه و سلم عليه صلاة وسلام بجد خير الصيام صيام داودة روجي روجي داودة عليه صلاة على وسلام. çünkü يبروجي. يعني بروجي الله السلام دي سهر بجد دي عليه صلاة وسلام. تقريبا نزكي نيباكو شبه همي تشتكر همي قيام اللي يتكر ونيباكيش او تشتكر نفس أفا برهندي رب العالمية يقولتي واذكر عبدنا داوود ذل الايدي ذل الايدي يعني صاحب القواتي الايدي جمعي دينية. جمعيا دينية ايدي ايدين أيدي إلا جمعا يدينيا حتى بجنا خداني دستا يعني خداني قواتي هروكي رب العالمين بجيت والسماء بنيناها بأيدين يعني بقوة يعني مع اسمالي شيكي بشتوف بيتي جاء داود عليه الصلاة والسلام عبد رب العالمين بو ويبقوات بو عبادة رب العالمين إنه أواب بشك هذيبتي رب العالمين داود عليه الصلاة والسلام همقافي أواف يعني فجر يا رب رب عالميني يعني كثير الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله هم وراء التوبة كروا استغفار كروا يعني أخوي البشتر يا الله عليه وسلم توش وكيبيبكه وكيد أبو عليه الصلاة والسلام يا متحيد ودبك يبي يج يجلك استغفارك محمد صلى الله عليه وسلم وكيبيبكه خديك أي في ظن وعاء عبداناته أبي قالك بجت أستغفر الله وأتوب إليه أبي قالك بجت أستغفر الله وقالك الدخوة اللي خوش بنا وقناحا رب العالمينك فالهند يشخده مالحيد بيك إنه أواب أو إيه كالواب أبي قالك بجت غر يواب توباتك وإستخباتك رب العالمين وأربي يغنبري صلى الله عليه وسلم إننا في مجلسة كده صجرت وتي أستغفر الله لأن أستغفر الله وأتوب إليه إنا سخرنا الجبال معه آباعمی مجموعه چیا مسخر کربون؟ مسخر یعنی یه حزب نبنده استادا. تو چیله کی دو لیکن؟ آباعمی مجموعه چیا مسخر کربون؟ جل داوودی علیه سلام. چه تکر چیا؟ جل داوودی رو سبیح نه، تزبیحات کرد. آباعمی گفت چیا دهنگ؟ جل داوودی تزبیحات کرد. سبحان الله هم دیزیش بجن، سبحان الله. ودي الحمد لله الحمد لله قال تزبيها دا كو داس بيكر داودي عليه الصلاه والسلام بيجن هذا تسخيرا تشيا عليه الصلاه والسلام تسخير يعني ياخذونا بالنسويده ولي كربون تشيغاوا داود عليه الصلاه والسلام جودو دواج بيجن ودن داودي عليه الصلاه والسلام بيلا جلجحبو بيرمبيس الله عليه السلام كتب ابو موسى الأشعري بتأ لقد أوديت مزمارا من مزامير آل داودة بتأ أف وحترجنا أي مشهداء أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال في القرآن خان خوش بو بتأ أفد عن خوشياته وكيد عن خوشياتك يا بنامالا داودي عليه الصلاة والسلام جد دينجويه خوش بو أربعين ااا كياش همو مسخر كربم قال تسبحات كربو كيا همو دباجم يا ودين كيا همو دب تسبحات قال داوود عليه الصلاة والسلام وفي ايام افرد عثمان واف مخنوقاتهم هم هم تسبيح حضره العالمين كان بس 700 كيلين ما هقال النبي ولكن تفقهون تسبيحهم النبي بش ولكن عفورا هل من عفورا يا رب عميل من يئكره باشا بوشوي بوشورا مدربري و رحمو مدربري كيكيكي دنجتي بهذا المقطع الاشيكي من يالما بشرتي ماهو غالي نحو تماغولبو ني هموشكيكي بهذا رب عميل ربكي ما ما بزار فهو كرك هموش ديوار تنشمرو تثبيحات بكره وعرضو هموشتك وإن من شيء إلا يسبحو بحمده ولكن لا تفقهونا تثبيحهونا بس ما رب العالمين وإنما ما شعر دام چنك دا تيشي خوله بزار نكي نبدا سبب هنده بشتين دي وإنما ديني بشي نداره و تيشي كفر و خرابي ببين هما تثبيحات هاي هما دنگ هاي بس ربع عالمی دنگی هندکو اول مواجه شدیم هندک جرج دنگی واچه کرد کی اند در هر وقتی بود او بودی علیه سلام و سلام او همچنین ربع عالمی چه بیشتر دوکن و آن چه ربع عالمی تعبان تعبان و تسبیحات کرد هر جل داوودی علیه سلام تسبیحات کرد بلعشیی عشیی هش پشتی نیفرودس بود کرد یان هندکو اگه می‌تونی هوازی حتی مغرب حتی شب اول وقت العشیی والاشراق وقت الروش تدروا بلنبي وقت صلاه الضحى اشراق او شروق وقت الروش تتهدري اشراق يعني بلنبونا وباش غوندي فهمه اشراق وشروق فرق واحد ندير شروق جاء داود عليه الصلاه والسلام سبدا و ريوريا تسبيحات رب العالمين كر و تشاج داود عليه الصلاه والسلام حماد سبحان الله وتسبيحات كر والطيره محشوره طير جد هنا هنداف داود عليه الصلاه والسلام محشوره يعني مجموعه له حمود كومبن هنداف داود عليه الصلاه والسلام او ش كر او ش حماتسبيحات رب العالمين كل له أواب. يعني هما فاد جريان برب العالمين تزبيحاته استغفار كرب رب العالميني. داود عليه السلام والسلام وطيرها هما كل له أواب. هما فاد جريان باء وتوبات كرب وتبيحات رب العالميني تكر. ماذا يأكل وااا اشت توبات أخويا ده في حمرين عليه السلام. كئتي او طير حماچر حما تصبيحات ك قال داوود عليه صلاه وسلام وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ طبعا مش الماده سارادوي تشريكر بو قوه عليه صلاه وسلام ناف وقت الملك الملك هي قائدي هي هذا الشيء يوجد من هذا الشيء ماذا ترسنيه؟ ربعا من يجد داود عليه وسم والسامة ويقال وملكه وشددنا ملكه ويجد ما يجربه ما ده صلاةه ويبقوا جيشك جيشه يبقى بيتهبه خلقناه شيء الليت ترسيه نوية مخالفه يبقى عبد الله بن عباس رازقنا خدر يبيت بيجيد دم مروفت بني إسرائيلية مروفت بني إسرائيلية رابو شو لا لداود عليه الصلاة والسلام إش قاتر، وتي أفين مرؤوبي فلان كسي تيلو من يابري، مودوزي يابري. لا داود عليه الصلاة والسلام قاتر أي مرؤوبي. وتوار أف مرؤوبي هاتي بجدا تيلو يابري. هنا قلت من نابريه إن كاريكا. وأمرؤوبي هاتي متهم كرن دزين وبيت شيله طبعا هيك المرؤوبي مازن بين إسرائيل أبو مر بك بقدر بو وتمنى بليها هنا وقته إنكاري كري داوود عليه صلات وصام وتبقى بي أبي شكاة هاتي قداني چيله وتبقى بردتا كي دليل هيا كو شهدتا جونكي أول بي وقته هندك مفسره يقول اول بي وقته هاتي البينة على المدعي واليمين على من أنكره أو كسا يدعا يبقى بجد فلان كسا يشتمل بيتي بيها كي بنيت والدليل تقریبا دلیل که اومه بینه که اولی چیله تو آبی میتونم چه دلیلی؟ اینو بطور نهایتا از باشی صحک و یا محکمانگو بستیمی ورنه بستیمی ده برای کنندیم گرایان جواب دهندیم گو ورنه با؟ کدیچه حکم ما به نام داده کی؟ داوود نبست علیه صلوات و السلام و خودا رب العالمینی واحد بفرای کرد خونه دیگر بر او حینه. وقتی مرغی بکوچه آبی هاتی ای أحد تنجيل sí between us and us told them と create the designer of us super dark sensor the virginaju design is so heraus oh wait haz words to go add to this it's good to go bring if you want us to move it behind me we were going to make his over و اونایی که تیبان که رب العالمه چه و میتونید وحیه وحیدی دین راکجبریلی را نه راکم مال رب العالمه خو جمله تعبیتو و متأكد که به هندی به هندی شواستش نبست شواست وحتر خواند رب العالمه گویی هرایی مربی کجایی چن لیاقتی رزین از دعو بدم و تو دیه که آنیا دعو بدم به جری و تو داوودی علی سعات و سام اینا داوود خودی ای مزبومو ای چهل چهلی خودی با من یه گویی آمده تا کوش می‌تونی چهل منو ارزی نمی‌آزمیم کوشتن می‌تون خودی بودی اما امر خودی گیلاوتی جیبچی کرد اینو هر امر من راستم آخف نخوردم می‌تونی چهل و توی قاضی داوود حکمیدو و توی از راستم و توی از درون آم که آیا وی چلان من بری و چلان من زی بودی بس برشید من کوچی و توی چونکی من وقت خواب وی مرویه گوشی اینو که آیا وی چلان من زی بودی من با وی گوشی کسیش به نحسیات من هنوز کرد وی آر بعثی متوحی آفریکی و توی جواب طولانی من هنوز کرد جاییش بن عباس في وقت بانی اسرائیلی افکس ناف دم اف آیت رابعامی این آخره وشددنا ملكه فشتدد حیبتهو فی في بني بشت هنگی چه بو ترس داوود علیه سلاط و سال ناف بنی اسرائیلی ها در اقجار شده هاد اقجار زور بو کس نبید یا مخالف ها بکد بو گده چونگا مخالف ها بکند کی ده بیشته رابعامی گده در وحیبو اینی نکشو را جلا قوات كان يا داوود عليه الصلاه والسلام مخالف نمر يا شب قد نمر يا مخالفه قانوناوي كدستوروي كتو او عليه الصلاه والسلام واكينه الحكمه طبعا مش ما تشاليش داوود بيبي عليه الصلاه والسلام بيغمبراتي الحكمه علي بي دنياية شرزا علم شرعي هذا هم ورب العالمين كيف هو أبي حس كديته بشارزاكت يقتل من يشاء ومن يقتل حكمة فقد أودى خيرا كثيرة رب العالمين أبي حس شكد في الديني هذا شديد من تبع دي نيته أمره من تبع ودي سببه من تبع هربك رب العالمين ونيا بحسين ذل قرنين كذ وتأذ ذل قرنين فأتبع سببه دیче چو سبب گردن اول سبب دنیایه رب العالمی چرا ای کرد؟ رب العالمی جهال مرور کرد. ده سبب سبب دنیای ده سبب علمی شراین ابراهیم خب کدیتر رب العالمی چه باید کرد؟ رب العالمی ده علمی داده و دشوار زای داده. آب و آتيناه الحکم دار رب العالمی مادابuye شارزایی ال دینی الفصل يعني القطعو يعني ما دابو داود عليه الصلاة والسلام هكو دوكس ليه كافتاً كادشتاف حكمي ما بين ما وادوكاً وغربو إرادو يكوتي وفصل الخطاب يعني بحثي فيهندية البايينة على المدعي واليمين على من أنكره يعني اوه ادعاءك فلان فلانكس اجتمنا بليه تي بيها چه بنيد؟ تي بيها دليلي بيهد هكوه دليل لئينا اوه دي همه متهم تي بيها چه ویو سینده بخینید یعنی از در فلان فران کسی موبایله منابری از چمالی حاکمی، حاکم در بشتمن که ورمومدلینی بینه که من چو شاهد نبن؟ در بشنوی اوی از من اف متهم متهمه على اساس دیزین و طرفانیتی ویو چه بکرد؟ ویو سینده بخینید که اوی اف موبایله چه هذا يجيب فصل الخطاب يعني ربعامين نشي دابو كدشتف حكميد مبين واكس أبا الله كمان تشتف هنا ليك فا الخطاب يعني أخفناه وفصل الخطاب يعني أخفناه شارزا و أخفناه بر معناه ربعامين دابو في بيغمبري وشارزا كربو يهندك كدشتف حكميد ما واكس أبا كد وقت الله كفن ومحكم أخوف تنا للي عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين